সলা চা কুম্ক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 إِهْدِنُوا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَأْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِ سبِّح اسم ربِّك الأعلى الذي خَلَقَ فسوى والذي قدَّر فهدى والذي أخرج المضعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَيَيْسُرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَوْعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله اكبر الله اللهم من حمدا الله اكبر الله اكبر الله اكبر All-ahu a'kbar All-ahu a'kbar All-ahu a'kbar All-ahu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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الظالمين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 ونمارئ مصفوفة وزرابي مبثوثة أَفَلَا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ ولينا حسابهم الله, الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد কবর আহ আকবর আল্লাকবর আহ আকবর কবর আসসালামালাইকুম রহমতুল্লা আসসালাম রহমতুল্লাহ আসসাল ব্রাহ্মচুন্